واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فَازَ فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور ومحدثاتها وكل محدثة بدع وكل بدعة ضلالة وكل ضلال في النار. إخوتي الكرام، لشك أنه لذو فضل عظيم من الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بهذا اللقاء. بنسله تبارك وتعالى أن يجعله لقاء مباركا وأن يجمعنا جميعا على البر والتقوى. وأن يجعلنا إخوة متحابين وما هذا اللقاء وهذه الكلمة من الشيخ عبيد العالم الجهبذ إلا دليل على الأخوة الإسلامية السلفية الواقعة بين الإخوة الأحباء الذين هم على الكتاب والصنة وهذا يدل على اجتماع الكلمة والألف فيما بينهم وارتباطهم بالعلماء الجهابذ الكبار وهكذا ينبغي لطالب العلم أن يلتف حول علمائه هذا وإننا نشكر جميعا الشيخ الفاضل وبيد الله الجابري على ما قدمه من هذه الكلمة الطيبة التي هي منهج حياة والتي لا يسع لطالب العلم الذي يبتغي الحق العدول عنها وهذا هو الذي يحث الله تبارك وتعالى عليه العباد أن يلزموا غرز العلماء وأن يحترموا علماءهم ويلزموا نهجهم وأن يعزروهم ويوقروهم وعدموا الأخذ بأقوالهم والإعراض عنه إنه لمن أمرات الفتنة الكبرى إذ أنه لا يسع عبد يؤمن بالله واليوم الآخر إلا أن يقتفي أتر من سلف ونبدي البدع والأهواء هذا وإنني أشكر أهالي هذه المنطقة على ما قاموا به من الجهد والترحاب واسعة الصدر وبذل الجهد فجزاهم الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء والله تبارك وتعالى لا يضيع أجر من أحسن عملا وفي الحقيقة إنه لمن سوء الأدب أن أتقدم بين يدي إخواني طلبة العلم ولولا إلحاههم ما تقدمت ولا تكلمت ولكن حصل الذي حصل فلله المنة على ما أعطى وتفضل نشكره سبحانه وتعالى وإن كانت لي من كليمة فهي وإن كانت مرة بعد كلام الشيخ العابد, العابد العالم الجهبذ فيما نحسبه الله وحسيبه ولا نزكي على الله أحد في الحقيقة أن الشيخ عبيد يذكرنا بالشيخ ابن باز فهو والدنا نسأل الله عز وجل أن يجزيه خير الجزاء إن كانت لي من كلمة فإنما هي حث إخواني على أن على الوقت ولا تجعلوا يوما يمر عليكم بلا تحصيل ولتعلموا أن الوقت هو رأس مالكم والعلماء أبخلوا الناس على زمانهم وأنهم يحرصون على الوقت أشد حرصاً من البخيل على الدينار والدرهم ذلك لأن الوقت أثمن من الدينار والدرهم فإن الدينار والدرهم تحرسه والعلم يحرسك والعلم حاكم والمال محكوم ولقد مات خزان الأموال وبقي خزان العلم جمال ذي الأرض كانوا في الحياة وهم بعد الممات جمال الكتب والسير هذا وإنه ينبغي للعبد المسلم أن يسلك الأخلاق الطيبة في هذا الطلب ما المرء إلا حيث يجعل نفسه ففي صالح الأخلاق نفسك فاجعلي وفي الحقيقة هذا ينبتق من رجل غير على الدين والغيرة هي أمرها عظيم جدا. كلما كان الإنسان غيور على دينه كانت تحصيله أقوى والدعوة أقوى. إلا أن الغيرة ينبغي ويجب أن تضبط بضوابط الكتاب والسنة. وأنا تعامت وأنا أقول هذا الكلام لأن كل الطوائف وجميع الملل وجميع النحل يدعون الغيرة. على هذا الدين ولا خير في الغيرة إن لم تضبط بضوابط على منهج السلف وأصول أهل السنة والجماعة المتمثلة في التمسك بالكتاب والسنة وأن يقدم كلام الله على كل كلام وهدي النبي صلى الله عليه وسلم على كل هدي وهذا هو نهج السلف و أن يستمسكوا بغرز, بغرز, بغرز العلماء الذين أتنى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم أصحاب الجيل الأول الأطهر الأنور الذي وقع فيه الإجماع قبل ظهور الفرق وقبل ظهور البدع وقبل ظهور الاختلاف وهم زمن الصحابة وما وقع بعد ذلك من قول أو عمل فينبغي أن يوزن بهذا المنهج الأصيل الكتاب والسنة وما وقع عليه إجماع الصدر الأول ولنعلم أن أقوالهم يحتج لها ولا يحتج بها ولا شك أن أقوالهم يستاء الناس بها وينبغي أن نكون يعني متمسكين بهذا بهذه الأصول الثلاثة على فهم سلف الأمة مبتعدين عن المدارس العقلية الذين يزعمون أن خبر الأحاد يخالف العقل فإنها اعتزالية محضة ويزعمون أن خبر الأحاد يفيد الظن ظني الدلالة ظني الثبوت وهدروا بهذا الأمر نصوص الشريعة كلها وهذا هو المؤترك بين أهل السنة وبين المخالفين فخبر الأحاد يوجب العمل بل يوجب العلم العلم اليقيني القطعي فخبر الأحاد يفيد العلم العلم ليس الظن وإنما العلم القطعي ويوجب العمل كما ذكر علماء السلف والخبر على منه ما تواتر ومنه أحاد إلينا أثراه فذو تواتر به العلم حصل وثابت الأحاد يوجب العمل بل يوجب العلم على التحقيق عند قيام موجب التصديق فالزم القول به فإن به يقول كل أهل السنة كم أرسل الرسول من أحادي يدعون في الأفاق للرشادي مثل معاد وعلي والأشعري ورسله إلى الملوك اعتبر اعتبري فالزم المبلغين الحجة بهم وبانت لهم المحجة وخبر القبلة في أهل قبا فانصرف فورا بمطلق النبا وباذر الشرب بنثر الخمر حين أتاهم مخبر بالخبر وأمر ربنا بنص بيني في خبر الفاسق بالتبين يشعر أن خبر الأثبات يؤخذ بالقبول والإثبات بل لا سبيل لاختفى الرسول إلا التلقي عنه بالقبول هذا وإنه ينبغي لطالب العلم أن يكون أثر طلب العلم عليه أن يظهر سمته وأخلاقه النبيل عليه كي يؤدي ثمرة هذه الدعوة وتكون نافعة هذا وإنه يجب عليكم إبلاغ هذا الدين على الكتاب والسنة وفهم سلف الأمة البلاغ البين فإن الله تبارك وتعالى قد استأمنكم هذه الدعوة أن تبلغوها والقرآن حج لك أو عليك، فالواجب هو بلاغ هذا الدين، وينبغي لطالب العلم أن يبتعد عن الحسد ويحقق الأخوة فيما بينه وبين إخوانه، وأن يسلك في طلب هذا العلم عالماً نحريرا يبعده عن التأويلات الفاسدة والأراء الكاسدة، ويأخذ بيده إلى البر والتقوى، لأن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. وينبغي أن نبتعد عن التقليد قال أبو حنيفة الإمام لا ينبغي لمن له إسلام أخذا بأقوال حتى تعرض على الكتاب والحديث المرتضى ومالك الإمام دار الهجرة قال وقد أشار نحو الحجرة كل كلام منه ذو قبول ومنه مردود سوى الرسول والشافعي قال إن رأيتم قول مخالفا لما رويتم فاضريبوا فضربوا بقولي الجدار؟ قال أبو حنيفة الإمام لا ينبغي لمن له إسلام أخذ بأقوال حتى تعرض على الكتاب والحديث مرطضا ومالك إمام دار الهجرة؟ قال وقد أشار نحو الحجرة كل كلام منهذ قبولي ومنه مردود سو الرسولي والشافعي قال إرأيتم قولي مخالفا لما رويتم من الحديث فضرب الجدار بقولي المخالف الأخبار وأحمد قال لهم لا تكتبوا ما قلته بل أصل ذلك اطلبوا دينك لا تقلد الرجال حتى ترى أولاهم مقالا أسأل الله أن ينفعني وإياكم بما ذكر الشيخ حبيد وبهذا المجلس الطيب وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وآله وصحبه وسلم